أفلا تعطلون؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذين يقولون، فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك ولكن نبى وَالَّذِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا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 كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فإن استطعت أن انتبعت غير فقام في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بأية ولو شاء الله لجمعهم على الهدا فلا تكونن من الجاهلي